أم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعضوان تواهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وَمَا جَزَأُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلَّا خِزْمَةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ فَمَنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ نَّمَا تَغْفَلُوا